وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن بلا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن يقول باب الأذان الأذان أصله في لغة العرب بمعنى الإعلام وأذان من الله ورسوله أي وإعلام، فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتم، وأما معناه في الشرع، فمن أهل العلم يقول إنه إعلام مخصوص بالصلاة المفروضة، نعم. إعلام مخصوص بالصلاة المفروضة ومنهم من يقيد ذلك ويقول بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وفرق بين المعنين إذا قلنا بأنه إعلام بدخول الوقت إعلام بدخول الوقت فمعنى ذلك أنه إذا دخل الوقت فإنه يشرع الأذان ولو كان الإنسان سيؤخر الصلاة فيؤذن على الوقت وإذا قلنا هو نداء للصلاة وإعلام بها لا بالوقت نداء للصلاة وإعلام بها فإنه يؤذن لها حيث حيث أراد أن يصليها وهذا أقرب الله تعالى أعلم وبه قال جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في الوادي في القصة المعروفة وما إيقظهم إلا حر الشمس أمر بلالا فأذن لها فهذا ليس بإعلام قطعا بدخول الوقت ويدل على هذا المعنى أيضا إن بلالا يؤذن بليل كما سيأتي إن بلالا يؤذن بليل وبلال رضي الله تعالى عنه لم يكن يؤذن لدخول الوقت إطلاقا كما جاء في الحديث الآخر لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أذان بلال لا يمنعهم من, من سحورهم فأخبرهم أنه يؤذن بليل وأن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن لطلع الفجر فإذا سمعوا أذانه أمسكوا فلو كان الأذان إعلام بدخول الوقت لكان أذان بلال لا معنى له بهذا الاعتبار هذا كله يدل على أن الأذان ليس إعلاما بدخول الوقت بل هو عبادة تعبدنا الله عز وجل بها تتضمن الإعلام بدخول الوقت وهو شعار أهل الإسلام ورفع للشهادتين وذكر نتقرب إلى الله عز وجل به بين يدي الصلاة ندعو الناس إليها و... ونحن متعبدون به ولو كان الإنسان في فلات أو لا يرجو أن يصلي معه أحد في مكان خال لا يوجد فيه أحد كما سيأتي نعم. وبناء على هذا الاعتبار على هذا المعنى الآن نقول بأن الإنسان يشرع له أن يؤذن متى إذا أراد أن أي... يصلي بمعنى الآن لو كان الناس في ناحية وأرادوا أن يبردوا بالظهر فهل يؤذنون على دخول الوقت وهم يصلون بعد دخول الوقت بنحو ساعتين أو يؤذنون بين يدي الصلاة بحيث يسعى الإنسان يتوضأ ويصلي السنة وما شبه ذلك وهذا ولهذا يدل على هذا المعنى أيضا الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد لما أراد المؤذن أن يؤذن في سفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد ما قال له أذن لدخول الوقت ثم سنصلي مؤخر الصلاة للإبراد لا قال للمؤذن أبرد أبرد حتى ساوى الفيء التلال فدل على أن الأذان يؤخر حيث أريد تأخير الصلاة ولهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فإنه لا يؤذن للأولى والعلم عند الله عز وجل والعلم عند الله عز وجل بناء عليه نقول إن المنفرد له أن يؤذن كما سيأتي ومن فاتته الصلاة له أن يؤذن ومن صلى في محل لا يرجو فيه جماعة أو يوجد جماعة قليلة لا يرجون أن يأتي أحد منهم في فلات أو نحو هذا فإنهم يؤذنون والله تعالى أعلم هذا معنى الأذان. وأما الإقامة فهي الإعلام بالقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة الإعلام بالقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة الأذان إعلام بالصلاة والإقامة إعلام بالقيام للصلاة وعلى التعريف الأول للأذان إعلام بدخول وقت الصلاة جيد إذا كانت الإقامة إعلام إذا كانت الإقامة إعلاما بدخول الإعلاما بالقيام للصلاة فهل يقال إنها تختص بمن هم في المسجد والأذان لمن هم خارج المسجد سيأتي أنه يسن في الأذان أن يكون على مكان مرتفع والآن لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطحي على ظهر بيت امرأة من الأنصار كان أرفع بيت في جوار المسجد هذه هي السنة ويقوم مقامه اليوم المكبر فلا حاجة إلى الصعود على ظهر المسجد أو مكان مرتفع فيمكن أن يؤذن في المسجد وليس في ذلك مخالفة للسنة لأن المقصود متحقق لكن يبقى الإقامة هل المؤذن إذا أراد أن يقيم أن يتقدم من مكانه في الصف إلى المكبر من أجل أن يكبر في المكبر تلاحظون بعض المساجد لربما يقفلون المكبر عند الإقامة بناء على أن الإقامة لأهل المسجد وأن الأذان لمن هم خارج المسجد نعم. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإقامة إعلام بالقيام لها وأنه يشترك في ذلك من هم في المسجد ومن هم خارج المسجد لأدلة منها أن بلال نضي الله عنه كان يقيم خارج المسجد وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بالتأمين فما كان يقيم داخل المسجد فدل ذلك على أنه ولهذا جاء في الحديث مثلا في صلاة الظهر أن الرجل يسمع الإقامة ويذهب الزاهد إلى البقيع يقضي حاجته يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع أليس كذلك فكيف سمع الإقامة هو خارج المسجد لاحظتم وأيضا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح في تعليل حذر الإقامة و. ترسيل الأذان قال من أجل أن يفرق السامع بين الأذان والإقامة يعرف أنه يقيم ولا يؤذن يعني منهم خارج المسجد أما اللي في الداخل فهم يشاهدون الناس يقومون للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ألا يقوموا حتى يروه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن الأذان والإقامة كل ذلك يمكن أن يكون بهذا بهذا المكبر ولا إشكال في ذلك ولا يقال بأن الناس يتوانون ويتأخرون ويكسلون حتى يسمعوا العقامة ثم يأتوا للمسجد يقال هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب الأذان في مسائل كثيرة جدا لكن نحن نلم بشيء ما يناسب هذا المختصر نعم. الأذان الآن من المسائل نعم الفائته هل يؤذن لها أو لا الجواب أنه يؤذن لها بدليل بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بلالا أن يؤذن لما فاتتهم صلاة الفجر في الوادي فالناس إذا فاتتهم الصلاة فإنهم يؤذنون إذا أخرها عن الوقت عن أول الوقت عفوا فإنه يؤذن يؤخر الأذان للحديث الذي ذكرته أبرد أبرد نعم أيضا من المسائل الأذان في السفر قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد وساق الحديث حديث مالك بن الحويرث المشهور قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم متفق عليه أولا في السفر الآن ليؤذن لكم أحدكم وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأذان لا في حضر ولا في سفر نعم وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الأذان في السفر قال نعم وارفع صوتك أما ابن عمر فكان يرى الإقامة فقط ثبت عن هذا بإسناد صحيح أنه كان يرى الاقتصار في السفر على الإقامة يعني سفر الركب لا سفر الإمام يرى الاقتصار على الإقامة فقط وكان يقول نعم إلا في الصبح يؤذل لها وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه للإمام يعني ليس إمام الصلاة وإنما إمام المسلمين نعم فينادي في الصلاة ليجتمعوا لها فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة وصح عنه أن رجلا سأله عن الأذان في السفر فقال تؤذى لمن للفأرة هذا رائد بن عمر رضي الله عنه مع أنه ثابت من جهة الإسناد إلا أنه, إلا أنه قول مرجوح خالفه من خالفه من الصحابة وقبل ذلك خالفته السنة الصريحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمالك بن الحويرث نعم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وثبت هذا من غير حديث مالك بن الحويرث أيوان نعم وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد للمؤذن كل ما بلغه صوته نعم وهل يؤذن أيضا ويقام في مسجد قد صلى فيه أن دخلنا المسجد بعد الصلاة أو في محطة بنزين وجينا وجدنا الناس قد صلوا ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء لكنه ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتى أنس ابن مالك رضي الله عنه في مسجد بني فعلبة فقال قد صليتم وذلك صلاة الغدات فقلنا نعم فقال لرجل أذن فأذن واقام ثم صلى في جماعة هذا بإسمان صحيح عند ابن أبي شيبة لكن هل هذا يلزم؟ الجواب؟ لا له أن يقتصر على الإقامة ولو أنه لم يؤذن ولم يقم صحت, صحت, صحت صلاته نعم لكن من أذن في مثل هذه الحالة دخل المسجد وجد الناس قد صلوا هل يعاب عليه في هذا يقال له سلف من فعل أنس رضي الله تعالى عنه نعم طيب إذا صلى في بيته ما هو في مسجد إذا صلى في بيته فهل يؤذن جاء عن ابن عمر إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك وهذا بإسناد صحيح جداً. إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزء عنك. وسأأتي الكلام على هذا إن شاء الله من جهة أن الأذان فرض كفاية أصلاً. يعني حتى لو كان المسجد الجماعة الأولى ما أذنوا، فإنه ليس عليهم في هذا حرج. نعم. فكيف بالذي يصلي في بيته؟ فإن أذن فلا بأس، وإن ترك الأذان فلا بأس. سواء كان هذا الإنسان قد فاتته الصلاة أو أنه في محل بعيد عن المسجد لا يسمع النداء وهو معذور نعم أو كان الناس في استراحة مثلا في ناحية البلد يصلون فيها لا يسمعون النداء من غير مكبر ولا مؤثرات فلهم أن يؤذنوا ولهم أن يتركوا الأذان وجاء عن الأسود علقمه قال أتين ابن مسعود في داره فقال أصل هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة رواه مسلم لاحظ ما أمرهم بأذان ولا إقامة صلوا وين في البيت نعم وجاء عن عطاء بن أبي رباح قال دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقام وهذا إسناده حسن عند ابن أبي شيبة فأذن وأقام صلوا في البيت نعم فعلى كل حال كما قال شيخ الإسلام من تريمي رحمه الله بأنه إذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن وإن ترك اكتفى بالإقامة مثلا أجزاءه ذلك فالأمر فيه الأمر فيه السعى ولله الحمد طيب إن وجد في مكان لا يوجد فيه أحد سواه إنسان جالس في مكان في بادية أو في ناحية من البلد لا يوجد فيها أحد سوى هذا الإنسان نعم فهل يؤذن أو لا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يدل على أنه يؤذن لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ الجواب لا لكن الأفضل أن يؤذن حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشضية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول اللهم انظروا عبدي هكذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أحمد أبو داود والنساء بإسناد صحيح كذلك ما ورد في الصحيح إذا كنت في غنمك وباديتك حدث بسعيد إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة إذن القضية ليست لمجرد دعاء الناس للصلاة وإنما يشهد له كل ما سمعه ثم هذه عبادة أصلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه ذكر مشروع بين يدي بين يدي الصلاة بعد ذلك أقول هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال من الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر بلالا نعم أمر بلال والأمر يدل على إيش الأمر يدل على الوجوب إلا لصارف يدل على الوجوب إلا لصارف فالاذان يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث الوجوب نعم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام آمره بوصف أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة والأمر بالوصل أمر بالوصل أمر بالأصل أمر بالأصل ولكنه غير صريح غير صريح وليس الذي يدل على وجوبه هذا الحديث فحسب نعم جاء في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم استمع فإن سمع أذانا يعني يمهل النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينظر هل, هل يسمع أذانا فإن لم يسمع أذانا أغار عليهم فدل على أن الأذان على أن الأذان واجب نعم وكذلك أيضا حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين الذي ذكرته آنفا فليؤذن نعم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وكذلك حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه وفي آخره فإذا حضرت الصلاة فليؤذن فليؤذن أحدكم نعم فهذا كله يدل على أن, الأذان على أن الأذان واجب لكن هل هذا الوجوب يقال إنه يجب لكل جماعة أو في كل مسجد أو يقال يكفي أن يوجد في البلد من يؤذن هذا هو الأقرب يقال يكفي أن يوجد في البلد من يؤذن فإن وجد أجزاء وهذا يعني أن الأذان فرض فرض كفاية هذا هو الأقرب والأرجح من كلام أهل العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه فرض أنه فرض كفاية وبقية المساجد في البلد إن أذنوا فهذا هو الأكمل والأفضل وإن لم يؤذنوا لا يلحقهم إثم ولا حرج ولذلك تجد المسجد أحيانا تأتي في صلاة الظهر مثلا لا تجد لا إمام ولا مؤذن ثم يتساءل الناس بعد ذلك هل أذن أحد أو لم يؤذن من يقيم الصلاة فمثل هؤلاء هل يقال يجب عليكم أن يقوم إنسان ويؤذن الآن ثم يقيم أو لا يجب نقول لا يجب لا يجب نعم والعلم عند الله عز وجل طيب فالأذان لا شك أنه مخاطب به الرجال لكن هل للمرأة أن تؤذن هي ليست مخاطبة بهذا ولا مطالبة به هل تؤذن المرأة في أما بحضرة رجال أو حيث يسمعها الرجال فلا بحال من الأحوال فالمرأة عورة يراد إبعادها عن الرجال فلا ترفع صوتها عند الرجال بالأذان لكن في مجتمع نساء لا يسمعها الرجال مثلا الطالبات في المدرسة أو في الكلية أو في معرض من المعارض التي تختص بالنساء أو في صالة تختص بالنساء نحو ذلك هل لهن أي أذن أو لا يقال إن فعلنا فلا بس وإن تركنا فلسنا مخاطبات أصلا بالأذان سئل أنس رضي الله عنه عن الأذان هل على المرأة أذان فقال لا وإن فعلت فهو ذكر فهو ذكر وسئل بن عمر هل عليهن أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله كل هذا ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله أنا أنهى عن ذكر الله لكنه ما قال نعم عليهن أذان فهو بمعنى كلام أنس السابق بمعنى أنها عين إن الذنات فهو ذكر طبعا لا يأتي إنسان يقول معنى ذلك إنه ليش منحط مؤذنين نساء فرص عمل جديدة للمرأة مو صحيح الكلام هذا الكلام في مجتمع نساء حيث لا يسمعها الرجال والمرأة عوره واضح فهل استيريا على توظيف النساء وعمل النساء في كل شيء فيما يصلح وما لا يصلح حط مؤذنات نساء هذا ما ينصح أو نحط إمام مثلا لصلة الجمعة هذه صلي فيهم ثلاث جمعة تغيب جمعة تحيي لا شك أن الأذان أفضل بنسبة لمن صلى في مكان لا يسمعه أحد أو صلى منفردا نعم أو صلوا في جماعة يقضون يقضون الصلاة الفائته الأذان أفضل لهم فإن تركوه فلا حرج عليهم وهكذا يقال في بقية المساجد إذا أذن في البلد أين يكون الأذان؟ يكون خارج المسجد في الأصل على مكان مرتفع كما جاء فيما سبق في الحديث أن بلال كان يؤذن على ظهر بيت امرأة من الأنصار كان عرف بيت بجوار المسجد واليوم يكتفى عن هذا بالأذان بالأذان بمكبر الصوت المسجد ألفاظ الأذان ألفاظ الأذان ما هي كم عدد ألفاظ الأذان الأذان الذي سمعتموه الآن يحوي خمس عشرة جملة أليس كذلك التكبير أربعا في أوله ثم شهادة لا إله الله مرتين وإلى آخره وأما الإقامة التي نسمعها فهي إحدى عشرة جملة الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الأذان سبع عشرة جملة سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين في أوله وبالترجيع في الشهادتين بالترجيع في الشهادتين وما معنى الترجيع؟ إيش معنى الترجيع؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقولها سراً يقول يقول سراً يسمع من حوله من غير رفع صوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع بها صوته هذا هو الترجيع رجع إلى الشهادتين ثانيا بعد أن تركهما قالهما يسمع يسمع من حوله ثم رجع إليهما ثانية أو أنه رجع إلى الجهر بعد بعد الإصرار رجع إلى الجهر فيقال له ترجيع يقال له ترجيع بهذا الاعتبار بمعنى الإعادة أو رجع إلى الشهادتين بعد ذكرهما فهو اسم لمجموع الأمرين الإصرار والجهر يقولهما سرا ثم يقولهما يقولهما جهرا طيب الآن هذا القول من الإمام مالك ونحن ليس من عادتنا نذكر الخلاف لكن ذكرته هنا لمعنى بناء على أي شيء بناء على أي شيء هذا الآن أنه سبع عشرة جملة, جملة تكبير مرتين في أوله مع الترجيع يصير المجموع سبع عشرة جملة بناء على حديث أبي محذورة وهو المؤذن في مكة نعم عند مسلم فقد جاء فيه هذه الصفة أن النبي صلى صراسلا لقنه الأذان هكذا وهذا في صحيح مسلم عند الإمام الشافعي رحمه الله تسعة عشرة جملة بتربيع التكبير في الأول مع الترجيع مع الترجيع لاحظ يعني هذه أوفى صفة أطول صفة في الأذان هي هذه تكبير أربعا مع الترجيع بناء على ماذا أيضا بناء على حديث أبي محذورة في بعض السنن وليس في الصحيحين ولا في أحدهما وهي رواية صحيحة بل من أهل العلم من قدم هذا على رواية مسلم ومن قال بأنه خمس عشرة جملة فبناء على أشهر وأقوى وأكثر روايات حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في منامه نعم، فكانت جمل الأذان خمس عشرة جملة فماذا يقال هل نرجح حديث عبد الله بن زيد باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بين يديه في الصلوات الخمس بهذا الأذان ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة عام الفتح، ثم رجع والمؤذن يؤذن بحديث بأذان عبد الله بن زيد بأذان عبد الله بن زيد والنبي صلى الله عليه وسلم لقنا أبو محذوره وهو المؤذن في مكة في القصة المعروفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلة من حنين فخرج. بعض الفتية من قريش في أثرهم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أدركوه قافلا فسمعوا مؤذنه يؤذن فجعلوا يحاكونه يهزؤون ويضحكون وكان أعلاهم صوتا أبو محذورة أبا محذورة رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فسأل عن هذا الذي سمع صوته قد ارتفع فأشاروا إليه فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وأعطاه سرة من فضة وقال تأمرني يا رسول الله مسح على ناصيته ومسح على صدره وإلى سرته وقال تأمرني يا رسول الله أن أؤذن في مكة فقال نعم فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم غير لي لأذان عبد الله بن زيد بعض أهل العلم يقول من أجل أنه جديد الإسلام ما رسخ في قلبه أراد أن يردد ذلك بصوت منخفض يعني الشهادتين ثم يقوله بصوت مرتفع وهذا لا دليل عليه فهذه قضايا شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولا يقال حديث أبي محذورة ناسخ لحديث عبد الله زيد لأنه السلام رجع إلى المدينة ثانية وكان يعذن بأذان عبد الله بن زيد وبناء عليه قال كل ذلك لا إشكال فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأيها أذن وهكذا صيغ الإقامة احت عشرة جملة أو سبع عشرة جملة كل ذلك ثابت لا إشكال فيه ولا ينكر على من فعل شيئا مما ورد وهذا قال به جماعة كثيرة من المحققين منهم الإمام أحمد وابن البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال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 يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فسبق الكلام على معنى الأذان وهل هو إعلام بدخول الوقت أو أنه عبادة تختص بالصلاة وتحدثنا عن مبدأ الأذان وعن الحكمة من مشروعيته وبينا الفرق بينه وبين الإقامة وذكرنا بعض المسائل مثل الأذان للفائته والأذان في السفر والأذان لمن كان خاليا لا يرجو أي يجيبه أحد يعني بمنفرد كالذي على رأس جبل نعم أو في مكان بعيد وهكذا أيضا تحدثنا عن حكم الأذان و. أين يؤذن أنه يؤذن على مكان مرتفع والإقامة هل يحتاج إلى أن يؤذن في المكبر مثلا مكبر الصوت أليس كذلك ذكرنا هذا ثم تكلمنا عن ألفاظ الأذان وقلنا إنما ورد في الأحاديث كحديث أنس هنا حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا التي رآها وكذلك ما جاء من أذان أبي محزورة، أن ذلك جميعا من التنوع، نعم، الذي يمكن للإنسان أن يتخير منه، ولا إشكال في ذلك، وأنه لا يحتاج لا يحتاج إلى ترجيح. وقلنا هذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم مثل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وداود الظاهري. وكثير من أهل العلم وكان آخر ما ذكرناه هو الترجيع وبينا المراد بالترجيع وقلنا إنه أن يذكر الشهادتين سرا مرتين ثم بعد ذلك يجهر بهما وقلنا بأن الراجح أن ذلك من العمل المشروع وأنه لا يختص بأبي محذوره لأنه حديث عهد بالإسلام وأنه لا دليل على هذا الاختصاص وأن الأصل في ذلك هو أن الأحكام عامه وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه لسائر كخطابه لسائر الأمة. بقي من المسائل الطهارة للأذن لم يرد فيما أعلم. دليل خاص للطهارة للأذان ولكن عندنا أحاديث أخرى عامة يستفاد ذلك منها كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في رد السلام فإني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه مما يطلب له الطهارة ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب؟ الجواب, الجواب لا ولهذا يقال يشرع لمن أراد الأذان أن يكون متوضئا وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع ولكن لو أنه أذن من غير وضوء هل يقال هذا الأذان غير صحيح الجواب الجواب لا وإنما يجب الوضوء للصلاة وليس للأذان كذلك استقبال القبلة استقبال القبلة يطلب للأذان وقد ورد فيه أدلة خاصة ونقل ابن المنذر الإجماع على مشروعيته ويدل على أنه مشروع في الأذان خاصة أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا التي رآها جاء في بعض رواياته أنه رأى ملكا نزل من السماء رآه نعم ففي هذه الرؤيا في هذه الرؤيا رآه قد استقبل القبلة ثم ثم أذن وأيضا على كل حال يكفي هذا الدليل وأما ما ورد من أن خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة فهذا لا يصح لا يصح فعندنا دليل خاص على استقبال القبلة في الأذان لكن هل يقال إن ذلك من الواجبات بمعنى أن من أذن على عكس القبلة مثلا هل يقال هذا الأذان غير صحيح وينبغي أن يعاد الجواب لا فهذا الاستقبال ليس بواجب والنبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أبا محذورة أو حينما أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن أو نحو ذلك لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستقبل القبلة نعم وعلى كل حال استقبال القبلة لا شك أنه مشروع في الأذان للمؤذن ولكن القول بوجوبه يحتاج يحتاج إلى دليل والعلم عند الله عز وجل كذلك من المسائل ادخالوا الأصبعين في الأذنين حال الأذان فهذا أيضا من العمل المشروع وقد قال الترمذي رحمه الله بأن العمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه ولكن أي الأصابع التي يدخلها المسبحة هذه التي يسميها بعضهم السبابة مثلا لم يرد دليل صحيح ثابت في تحديد الأصبع لم يرد دليل ولذلك فإنه يدخل أصبعيه في أذنيه فإن أدخل السبابة أو أدخل غيرها حصل المقصود وما هو المقصود من إدخال الأصبعين في الأذنين يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن ذلك ينظر فيه إلى ملحظين اثنين أحدهما أحدهما يتعلق بالصوت والآخر يتعلق بالصورة والمشاهدة أما ما يتعلق بالصوت فإن وضع الأصابع في الأذان أبلغ في ارتفاع الصوت وأما ما يتعلق بالصورة والمشاهدة فمن أجل أن يراه من هو بعيد لا يسمع صوته فيعرف أنه, أنه يؤذن وكذلك لو راه من لا يسمع أصلا الأصم كيف يعرف أن هذا يؤذن الآن لا سيما سابقا حينما كان يؤذن المؤذن على مكان مرتفع على سطح سطح مسجد أو على المنارة أو نحو ذلك فالمقصود أنه يشرع أن يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان خاصة دون الإقامة لأن ذلك لم يرد لأن ذلك لم يرد والإقامة على كل حال لا يطلب لها ما يطلب لا ما يطلبوا للأذان، لأن الغالب أن الناس قد اجتمعوا، نعم، وحضروا في المسجد، فهي إعلام لهم بالقيام للصلاة، بخلاف الأذان، فهو إعلام لهم بدخول الوقت أو بحضور الصلاة، أو نحو ذلك بحسب نعم ما يراد به، وقد تكلمنا على هذا المعنى سابقا وهذا الحديث حديث أنس بن مالك. رضي الله عنه قال أمير بلال سبق الكلام على هذا وانه يفسره الرواية الأخرى عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا نعم أمير بلال وبلال رضي الله عنه هو أشهر المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عد بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله خمسة ممن أذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام وبلال قد اشتهر أنه قد ترك الأذان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يؤذن لأحد بعده وأن أبا بكر رضي الله عنه طلب منه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة ليؤذن لهم وأنه قال لأبي بكر إن كنت اعتقتني لله فدعني أذهب إلى الله وإن كنت اعتقتني لنفسك بقيت عندك فقال له اذهب هذا لا يصح نعم لا يصح ولا يصح أن بلال رضي الله عنه قد امتنع من الأذان نعم لا يصح هذا أبدا والعلم عند الله عز وجل على كل حال هذا مما يتناقله الناس كثيرا ولكن لا يثبت يقول أمر بلال أن يشفع الأذان أي يشفع الأذان يعني يقول الله أكبر الله أكبر نعم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وجاء تربيع التكبير كما سبق أيضا ومن أهل العلم يقول بأن قوله الله أكبر الله أكبر كأنه جملة واحدة الله أكبر الله أكبر كأنه جملة ثانية فيكون ذلك من قبيل الشفع وعلى كل حال المقصود به الغالب الغالب وإلا فإنه في آخر الأذان يقول لا إله إلا الله مرة واحدة وفي الإقامة يقول مرتين الله أكبر الله أكبر في أولها نعم ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين فالنظر في ذا فالمنظور إليه في ذلك هو غالب جمل الأذان ومن أهل العلم من يقول إن قوله في الإقامة الله أكبر الله أكبر هو بمنزلة المفرد في مقابل في مقابل ما جاء في الأذان من أنه يقول ذلك أربع مرات نعم وعلى كل حال لعل ذكرت لكم فيما سبق أن الذي يظهر والله تعالى أعلم من ظواهر الصيغ الواردة في الأذان وما أشبه ذلك أن المؤذن يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يذكر الجملة معا ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يذكر ذلك نعم ويدل عليه الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى الله في الترديد خلف المؤذن ماذا يقول أكبر الله سمع المؤذن نعم فإنه يقول يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هكذا ذكره نعم فيكون الترديد بعد الجملتين ما قال إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر وإذا قال الله أكبر قال الله أكبر نعم مما يدل على أن ذلك يقال بهذه الطريقة التكبير مرتين يقول التكبير مرتين معا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم هكذا وفي الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر نعم ويسرد جملها وألفاظها كما هو معلوم نعم يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر, ويوتر الإقامة يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي رواية عند مسلم في آخره إلا الإقامة يعني أنها لا تشفع نعم وعلى كل حال هو ليس الإقامة فقط وإنما حتى التكبير في أوله والجواب عنه نعم ما ذكرته والله تعالى أعلم وعلى كل حال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا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 أي يثني التكبير في أول في أول الاقامة هذا ثابت ووجاءت الصياغ الأخرى التي ذكرناها أيضا أي يكتفي بقوله الله أكبر الله أكبر في أول في أول الأذان وقلنا هذا كله من الاختلاف الذي هو من قبيل التنوع والله تعالى أعلم ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي ويقال بأنه وهب بن وهب ويقال وهب بن جابر اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه نعم ينسب إلى سواءة ابن عامر بن صاصعة تأخرت وفاته إلى نحو سنة 74 للهجرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم بمكة وهو بالأبطح وفي البخاري البطحاء والأبطح والبطحاء شيء واحد والأبطح معروف هو الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما رجع من نعم نزل بالأبطح عليه الصلاة والسلام ومكان الأبطح معروف إلى اليوم نعم وهو من ناحية من ناحية ال لا لا الحجون ومقبرة المعلات ونعم دخل مكة من أعلىها كما سبق الكلام نعم وخرج من أسفلها فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بالأبطح بات بالأبطح ويقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء قبة له حمراء يعني من يقول من أدم يعني من الجلود نعم وبعضهم يقول بأن قوله حمراء قبة له حمراء من أدم أن هذا من باب الصفة الكاشفة لأنها لا تكون إلا كذلك ولكن قد يقال إن هذا لا يلزم والله تعالى أعلم قال فخرج بلال بوضوع المقصود بالوضوء قلنا هو الماء على المشهور الذي يتوضأ به والوضوء هو نفس الفعل على المشهور وإن خالف بعض أهل العلم وقال لا فرق يقول فمن ناضح فمن ناضح ونائل ما معنى فمن ناضح ونائل بعض أهل العلم يقولون هذا فيه تقديم وتأخير فيه تقديم وتأخير لاحظ الآن يقول خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقه. فتوضأ يعني فتوضأ فخرج بلال على الناس بالوضوء الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام يعني بفضل وضوئه الذي استعمله. نعم. فالناس فمن ناضح ونائل. يعني صار الناس يتبركون بهذا الماء الذي نعم وبعض أهل العلم يقول قوله في الأخير يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء إلى أن قال قال فتوضى بعضهم قال الذي توضى هو بلال وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ توضى نعم والذي يظهر والله أعلم أن الذي توضى هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الكلام هكذا، فخرج بلال بوضوء يعني توضع به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ومن نائل من, من فضل من فضي وضوئه، نعم، وعلى كل حال من قال بأن بأن فيه تقديما وتأخيرا يكون التقدير هكذا، هكذا، فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال بوضوء. يعني بفضل وضوءه وهذا قد يدل عليه ما جاء في الصحيح من أن الناس ابتدروا فضل وضوءه فهذا على كل حال لا شك أن الذي تسابق الناس عليه فمن ناضح ونائل أنه بقية أو فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يكون المراد بذلك أن بلالا قد جاءهم بماء ما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا التبرك به قبل أن يتوضى به عليه الصلاة والسلام كما أنه لا يمكن أن يكون المراد أنهم أخذوا فضل وضوء بلال رضي الله تعالى عنه وإنما ذلك راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون يتمسحون به هذا واضح صريح توضع فجعلوا يأخذون من وضوئه ويتمسحون به وقوله فمن ناضح ونائل تفسره الرواية الأخرى فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه فمن ناضح ونائل نعم فمن ناضح ونائل فعلى كل حال من أصاب منه شيئا نضح على نفسه وتمسح به ومن لم يصب منه فإنه يمس يد صاحبه المبتلة ليصل إليه شيء من هذا الماء وهذا أمر لا إشكال فيه فيما يتعلق ب آثار النبي صلى الله عليه وسلم كالوضوء وكما جاء أيضا في الحديبية فما بصق النبي صلى الله عليه وسلم أو ترخم إلا وقع في يد أحدهم أو كما جاء فذلك كله يجوز التبرك به كما يجوز التبرك بآثاره المنفصلة والمتصلة نعم عفوا كما يجوز بآثار التبرك بآثاره المتصلة والمنفصلة أيضا فمثلا شعر النبي صلى الله عليه وسلم حلقه نعم فوزعه الحلاق على أصحابه وكذلك أيضا أنس في الحديث في الطهارة في الجلجل من الفضة الذي كان فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مرض أحد فأخذوه فغمسوه بالماء وشربوا من ذلك الماء وكذلك عرق النبي صلى الله عليه وسلم وقرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما كانت المرأة تخلطه مع الطيب فيكون من أطيب الطيب أو يكون أطيب الطيب وهكذا فهذا كله لا إشكال فيه لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مضي هذه المدة طويلة جدا لا يمكن لي أحد الآن أن يثبت أن شيئا مما كان مما كان من آثاره عليه الصلاة والسلام كالشعر أو نحو ذلك أنه بقي إلى الآن أبدا. نعم وبناء عليه فطرق مثل هذه المسألة التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمر لا يترتب عليه لا يتربى عليه عمل. أما الآثار الأخرى في البقاع التي مر بها أو نحو ذلك فهذا لا يشرع التبرك فيه لا يشرع وابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وحتى إنه يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أنكره عليه الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما أمر بقطع الشجرة التي رأى الناس يبتدرونها للصلاة عندها حينما كان في طريقه إلى مكة وأخبر أن الأمم قد هلكت بتتبعهم آثار الأنبياء فهذا كله مما ينكر ولا يجوز لأحد أن يتتبع مثل هذه الأمور الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بقي فيها أو جلس فيها أو استراح أو نحو ذلك وعلى كل حال المسألة التبرك فيها كلام كثير و. أذكر أني أطلت الكلام عليها جدا في شرح كتاب التوحيد قديما يقول هذا الإخوان لأن أكثرهم حضر فيما يبدو لي في حدود سنة 1414 أليس كذلك أليس كذلك طيب يقول فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء الحلة هي الثوب المنقسم إلى جزئين يعني إزار ورداء نعم كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح نعم جاء في رواية عند الترمذي بإسناد صحيح يدور وإصبعاه في أذنيه يدور وإصبعاه في أذنيه نعم يدور وإصبعاه في أذنيه هذا يدل على وضع الأصابعين في الأذنين ويدل على الدوران ولكن هذا الدوران الذي يكون في حال الأذان حي على الصلاح حي على الفلاح هل يدور بسائل الجسد أو يدور برأسه مثلا أو, يدور نعم أو أنه يدور بقدميه يحرك القدمين يتجه من هنا ويتجه من هنا هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن يقول كأني أنظر إلى آخره يقول فجعت أتتبع فاه هاهنا وههنا يدل قطعا على أنه كان يدور برأسه هذا القدر ثابت يبقى هل يدور أيضا ببدنه؟ من غير تحريك القدمين يمكن أن يفهم هذا من رواية من الحديث الذي عند الترمذي نعم يدور وإصبعاه في أذنيه فقد يفهم منه أن يدور ليس فقط ليس فقط في رأسه ولذلك لو قيل بأن الدوران يكون في حال الأذان أن المؤذن يدور نعم بصدره مثلا وتبقى أقدامه ثابتة في مكانه. يدور من هذه الناحية ويدور من هذه الناحية. نعم. لكان ذلك والله أعلم. لربما يكون أقرب. وكذلك أيضا من المسائل التي تذكرها هنا هي هل يلتفت عن كل جملة من جهة حي على الصلاة حي على الصلاة من الجهة الثانية ليعم ذلك أهل الجهتين الناحيتين؟ أو أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة من هذه الناحية ثم يلتفت من هنا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح لا أعلم دليلا واضحا صريحا يحدد ذلك نعم ومن قال بأنه يلتفت إلى هنا وإلى ها هنا وإلى ها هنا بكل جملة قالوا من أجل أن يكون لكل ناحية نصيب في النداء فيحصل بذلك الإبلاغ ويحصل به المقصود يقول حي على الصلاة ثم يرتفت من الجهة الأخرى ويقول حي على الصلاة ثم يقول حي على الفلاح من هذه الناحية ثم يقول من ناحية الأخرى حي على الفلاح وهي مسألة في ظني سهلة نعم لا يترتب عليها كثير أثر لم يرد تحديد دقيق صحيح صريح نعم ينهي في ذلك الخلاف فهي من المسائل التي لا يشدد فيها ولا يدقق فيها كثيرا المقصود أنه يقول حي على الصلاة حي حي على الفلاح نعم وهل يقوله من يؤذن في المكبر هل يقوله من يؤذن في المكبر نقول إن كان المقصود الإبلاغ والناس يحصل لهم هذا بالمكبر بمجرد أذان المؤذن فإنه لا يحتاج إلى لا يحتاج اليوم إلى الالتفات، ولكن الأقرب إلى متابعة السنة أنه يلتفت، أنه يلتفت، حتى لو كان حضر أو دخل من لا يسمع أصلاً، نعم، فإنه يرى الالتفاته ويرى أصبعيه في أذنيه ويعلم أنه أنه يؤذن، ولذلك قال من السنة أن يلتفتها هنا، وها هنا، والله أعلم، يقول. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه العنزه هي العصا في طرفها حديدة حادة يقال لها الزج الحديدة هذه نعم وبعضهم يقول هي مثل الحربة أو مثل رمح قصيرة وهذه المعاني متقاربة نعم حربة صغيرة أو رمح قصيرة أو أنها شيء آخر مستقل يقال له العنزه وفي صحيح البخاري باب الصلاة إلى الحرب إلى الحربة وباب الصلاة إلى العنزه فجعل هذا غير هذا والله تعالى أعلم يقول فتقدم فصلى الظهر هذه العنزه كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وكانت تغرز بين يديه من أجل أن تكون سترة في الصلاة. فصلّت أهرا ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لما يزل, يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حتى رجع إلى المدينة. طيب. تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبيلا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول إن بلال يؤذن بليل يؤذن بليل يعني ليس ذلك للصلاة هذا هو اللي قال له الأذان الأول ليس نداء للصلاة وإنما هو قبل دخول الوقت ويوضح ذلك الحديث المخرج في الصحيح لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم هذا هو الغرض ينبه النائم إذا أراد أن يوتر نعم ومن أراد أن يتسحر نعم فبناء على ذلك إذا كان هذا هو الغرض فإنه لا يؤخذ من هذا الحديث جواز الأذان قبل دخول الوقت لا لصلاة الفجر ولا لغيرها من الصلوات فإن الأذان عبادة تختص بالصلاة وإنما تكون بعد دخول وقتها سواء قلنا هو إعلام بدخول الوقت أو قلنا إنه إعلام بحضور الصلاة فهو على المعنيين لا يكون بحالة من الأحوال قبل قبل دخول الوقت وتستوي صلاة الفجر في ذلك مع غيرها من الصلوات يقول فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم اختلفوا في اسمه كثيرا وفي اسم أبيه وقيل هو عمرو بن قيس القرشي العامري وقيل غير ذلك وأمه التي نسب إليها ابن أم مكتوم يقال إنها عافكة بنت عبد الله المخزومية وقيل إنه ولد أعمى نعم فكنيت أمه به لاكتمام بصره ابن أم مكتوم ومكتوم هو لولادته أعمى والله أعلم وبعض هذا العلم يقول إنهم ما كف بصره إلا بعد إلا بعد غزوة بدر بنحو سنتين وهذا غريب ومعاتبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى حينما جاء كبار قريش كبار المشركين ثم جاء ابن أم مكتوم هذا ليس بعد غزوة ليس بعد غزوة بدر وإنما كان قبل ذلك يقول إن بلال لن يؤذن بليل وجاء في الصحيح في البخاري أنه يعني ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ومعنى أصبحت أصبحت يعني يعني قاربت الصباح قربت الصباح و على كل حال وفي رواية ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وفي رواية في البخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر وعلى كل حال الذين فسروا أصبحت أصبحت يعني قاربت الصباح قالوا ذلك لعله وهو الحديث الذي ذكرناه لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل. نعم، فمعنى ذلك أنه إذا أذن ابن أم مكتوم، فهذا إشعار بدخول، بدخول، فيتوقفون، فلا يكون أذان ابن أم مكتوم بعد الدخول في الصباح، لأنه هؤلاء كيف يمسكون؟ إلا عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، يعني قاربت الصباح. قال الصباح والله تعالى أعلم وجاء أيما عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا فهي مدة مدة يسيرة يقول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن وفي الصحيحين إذا سمعتم إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول. ماذا نقول؟ يبينه حديث عمر عند مسلم الذي أشرت إليه قبل قبل قليل. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا إلى آخره ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول هنا فقولوا مثل ما يقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم لأنك تكون موافقا له فلم يرد شيء يغاير ذلك إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وهنا تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم نعم جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول الصلاة خير من النوم مرتين ومتى تقال هذه هل تقال في الأزان الأول أو تقال في الأزان الثاني تقال في الأزان الأول أو تقال في الأزان الثاني نعم بعض أهل العلم يقول تقال في الأزان الأول تقال في الأزان الأول واحتجوا بظواهر بعض الأحاديث نعم وقالوا إنها لا تقال في الأذان الثاني لا تقال في الأذان الثاني وهذا لا يخلو من إشكال يقول ابن عمر هنا في الحديث الذي أشرت إليه كان يقول الصلاة خير من النوم مرتين في الأذان الأول فهموا منه أنها تقال في أذان من؟ في أذان بلال الأذان الأول وجاء عن عمر أيضا أنه أمر به مؤذنه أن يقول الصلاة خير من النوم وفي حديث أبي محذورة وفيه فإن كان صلاة الصبح لاحظ قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لاحظ الآن حديث بن عمر السابق في الأذان الأول وفي حديث أبي محذورة فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وفي رواية الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح في حديث أبي محذورة في رواية أخرى في الأولى من الصبح وما المراد في هل المقصود الأذان الأول وهل هو مؤنث ولا المقصود في الأولى يعني في الصلاة الأولى نعم من الصبح وفي حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وفي رواية بتكرار الصلاة خير من النوم في حديث أنس وبعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعن ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم نعم وعن البيهقي مما يدل على أنها تقال في أذان الفجر بإسناد صحيح نعم عن نعيم ابن النحام قال كنت مع امرأتي في مرطها في غدات باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج وهذا الصحاح والحافظ بن حجر في الفتح قال ومن قعد فلا, فلا حرج ما وجه الاستشهاد في هذا الحديث من قعد فلا حرج هذه تقال في الأذان الأو هذا يكون في الأذان الأول من قعد فلا حرج وهل يطلب مجيئه في الأذان الأول إلى المسجد أبدا وإنما وإنما يكون ذلك متى يكون في الأذان الثاني نعم ومن قعد فلا حرج نعم وعلى كل حال أيضا جاءت مضافة كما سمعتم في بعض الأحاديث إلى أذان الصبح مطلقا في حديث أبي محذورة وقول أنس وأما ما ورد الأذان الأول مثل ما جاء عن ابن عمر في الأذان الأول فيمكن أن يحمل ذلك والله تعالى أعلم نعم الأذان الأول يعني الصلاة الأولى باعتبار أن الأولى هي الفجر وقد سبق الكلام على هذا هل الأولى هي الظهر أو الأولى هي الفجر في الكلام على الصلاة الوسطى فالمقصود ان الفجر قد يقال له اذان الفجر يقال له الاذان الاول ويقال الصلاة الاولى فتكون تكون الصلاة الاولى من الصبح يعني صلاة الصبح صلاة الفجر هي الاولى والاذان الاول يعني اول اذان في اليوم وهو الاذان لصلاة الفجر فبهذا الاعتبار تقال الصلاة خير من النوم في صلاة في الأذان في الأذان لصلاة لصلاة الفجر والله تعالى أعلم لهذا نكون انتهينا من من الأذان وحديث الأذان والكلام في هذا على كل حال كثير والتفاصيل التي تذكر فيه لكن هذا ما يناسب هذا المختصر ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده إن كان فيه نواقص وأشياء تحتاجون إليها ممكن من خلال الأسئلة يجاب عنها. نعم تفضل. باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله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 فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته يقول باب استقبال القبلة ذكر في هذا الباب كما رأيتم هذه الأحاديث الثلاثة في الصلاة على الراحلة في السفر حيث كانت وجهته والاستدارة في الصلاة وكذلك أيضا في الصلاة على الدابة والحديث الثالث تابع للحديث الأول يعني يصلح أن يكون بعده مباشرة في نفس المعنى وقوله باب استقبال القبلة القبلة هي الوجهة أو الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها يقابل الشيء غيره عليها ولكن صارت علما للجهة التي يستقبلها المصلي هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله كلها تدل على وجوب استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة في السفر وهذا نقل عليه جمع من أهل العلم الإجماع إلا لعذر فإن فإن ذلك من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة في الفرض والله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله يقول وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته ما المراد بالتسبيح هنا المراد به التنفل ومنه قول بن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنت متنفلا لاتممت الصلاة وقد يطلق التسبيح على كل حال على الصلاة كما فسر به قوله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قيل صلاة الفجر وصلاة العصر على كل حال شاع استعماله التسبيح شاع استعماله في صلاة يعبر به عن صلاة النافلة نعم و في قوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله كان ابن عمر يقول نزلت هذه في صلاة في صلاة التطوع خاصة يعني في السفر في السفر ومع أن ظاهرها ظاهرها أنه لا يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة ولكن ولكن ذلك غير مراد لأن سبب النزول يبين المعنى وقد ذكرنا عند تفسيرها في درس التفسير بأن أسباب النزول الواردة فيها الصحيح منها. والصريح كلها حق وأن ذلك تنزل عليه الآية فمن ذلك أن اليهود اعترضوا بعد تحويل القبلة فجاء ذلك ردا عليهم فأينما تولوا فثم وجه الله فالله عز وجل حولكم إلى بيت بيت المقدس ويفسروا من بيت المقدس إلى الكعبة والله عز وجل قد أمر باستقبال القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وكذلك أيضا نزلت في صلاة التطوع في السفر على الراحلة كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغير ذلك مما قيل في سبب, في سبب النزول فأينما تولوا فثم وجه الله لما خفيت عليهم القبلةهم في سفر فصلى كل رجل نعم بحسب اجتهاده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أصبحوا نعم فنزلت الآية فأينما تولوا فثما فثما وجه الله فتكون أيضا في من اجتهد فالقبلة اجتهادا يعذرو به مثله نعم فلا إشكال وصلاته صحيحة وليس عليه إعادة يقول كان يسبح على ظهر راحلته على ظهر راحلته طيب هل يجوز للإنسان أن يتطوع في السفر طبعا هذا الحديث في السفر هل يجوز الإنسان يتطوع في السفر وهو على غير الراحلة الراحلة طبعا تشمل البعير والسيارة والقطار والطائرة لكن لو كان يمشي على قدميه فهل يجوز له ذلك أو لا ما هي العلة التي من أجلها رخص له أن يتطوع على راحلته في السفر حيث كانت وجهته من أجل التوسعة فيستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل ويتنفل ويصلي فإن صلاة النافلة يتسع لها الوقت في اليوم والليلة قد يصلي سائر الليل ويصلي من بعد ارتفاع الشمس في أول النهار إلى ما قبل الزوال ويصلي بعد صلاة الظهر إلى العصر ويصلي بين العشاءين وهكذا فلو أن الإنسان أراد أن يكثر من التطوع لن قطع عن سفره وعما هو بصدده فمن أجل هذا رخص له أن يصلي على راحلته حيث توجهت به وإذا كانت هذه هي العلة فإن ذلك لا فرق فيه بين أن يكون على الراحلة أو أن يكون مسافراً يمشي على قدميه ليس عنده ظهر لا فرق هو يريد أيضاً أن يتطوع فإنه إن بقي وجلس يصلي سائر الليل أو من الصبح إلى الظهر أو نحو هذا فمعنى ذلك أنه سينقطع عن سفره وبهذا الاعتبار نعم فإنه يجوز للإنسان أن يصلي أي يصلي نفلا تطوعا وهو وهو على الراحلة وهو على الراحلة وكذلك وهو على قدميه ولا يقال إن مشيه على القدمين يؤثر لأنه فيه حركة كثيرة فإنه في صلاته لا يستطيع السجود ولا الركوع وهما من الأركان فاغتفر له ذلك وقد يحتاج إلى حركة مع نعم من أجل أن يتوجه بها إلى مقصوده وأن يكفها إذا مالت ولربما يحتاج إلى الالتفات فكل ذلك مما تدعو إليه الحاجة والإنسان معلوم أنه يجوز له أن يمشي في الصلاة إذا احتاج إذا احتاج إلى ذلك والله تعالى أعلم يقول حيث كان حيث كان وجهه نعم بعض آل العلم أخذ من هذه حيث كان وجهه أن قبلته هي وجهته أن قبلته هي وجهته بمعنى هذا الإنسان الآن متوجه من مكة إلى المدينة يكون مستقبل ماذا الشمال أليس كذلك ولا لا طيب الآن القبلة تكون خلف ظهره ويكون مستقبلا لبيت المقدس أو يكون مستقبلا للمدينة هذا الإنسان الذي يصلي بهذه الطريقة هو متوجه إلى المدينة هل, يجو هل تصح صلاته وهو يصلي متوجه إلى المدينة لو أنه مال إلى ناحية اليمين أو اليسار لسبب أو لآخر تذكر ماء في ناحية من الطريق فمال إليه نعم رأى ركبا رادعا يصحبهم لف إلى محطة البنزين، نعم، نحى إلى أراد أن يسلك طريقا آخر، نعم، أو يستريح أو نحو هذا، لكن لازال يصلي منتهى من الصلاة، فلف عن الطريق، فمثل هذا، أو لو أنه حصل له شيء فأراد أن يتوقف، فمال بسيارته عن الطريق إلى ناحية أخرى مثلا، إلى غير ذلك من الأغراض الكثيرة جدا، لو أراد أن يرجع إلى شيء نسيه، فهل تصح هذه الصلاة؟ بعض أهل العلم أخذ من هذا حيث كان وجهه قالوا إن قبلته هي وجهته فلو أنه مال عنها إلى ناحية أخرى فإن صلاته لا تصح إلا كما قال بعضهم إذا مال إلى القبلة رجع إلى القبلة وهذا قد لا يدل عليه هذا الحديث قد لا يدل عليه هذا الحديث لأنه قال حيث كان وجهه حيث كان وجهه حيث كان وجهه هل يظن في السابق بمراكبهم المعروفة من الحيوانات الدواب وما عرف من شأنها من كثرة التفلت على راكبها والذهاب يمنة ويسرى وتميل عن شجرة وتميل عن جبل وتميل عن كذا أنها تأخذ خطا مستقيما قد رسمه ما يمكن هذا ما يمكن ولذلك يقال والله تعالى أعلم بأنه يجوز له أن يتطوع على الراحلة حيث توجهت به فقوله حيث كانت وجهته حتى لو لم يكن المقصود هو بلده الذي يقصدها وإنما قد تكون وجهته شيء آخر في الطريق أيضا يقصده لمكانا يستريح فيه أو لغير هذا من المعاني فلا يشترط والله تعالى أعلم أن يتوحد سيره أن يستقيم سيره إلى الجهة التي يقصدها بل حتى لو ما لعنى يمنة أو يسرة فإن هذا لا إشكال فيه والشريعة إنما جاءت بهذا للتخفيف والتيسير ولا يمكن أن يحصل التخفيف والتيسير إلا بما ذكرت والله تعالى أعلم نعم يقول يومئ برأسه يفسره حديث جابر بإسناد صحيح عند الترمذي وأبي داود نعم يقول فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض اخفض من الركوع يومئ برأسه كيف يكون هذا الإيماء يكون بهذه الطريقة يعني أن الركوع يكون اخفض السجود يكون اخفض من الركوع هل يحتاج ان يضع جبهته على مقدم رحله مثلا أو يحتاج أن يضع جبهته على كفه كما يفعل بعض الناس أو أن يرفع كتاباً أو غير ذلك ويضع جبهته عليه الجواب لا لا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ليس من العمل المشروع ولا من السنة طيب يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وعند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر متوجه إلى خيبر وخيبر تقع شمال شمال المدينة وهو متوجه إلى خيبر يقول وفي رواية كان يوتر على بعيره أي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بن عمر كما يوضحه ما في الصحيح عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة يعني يتنفل قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قال ولمسلم وهو في البخاري أيضا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض إلا الفرائض هذه الرواية ليست في البخاري وفيها إشكال أيضا لو ركبتها مع ما سبق لا ينتظم المعنى تقول كان يسبح على ظهر راحلتي حيث كان وجهه يومئ برأسه نعم يمكن تقول إلا الفرائض أو غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذا ينتظم مع ما قبله لكن إلا الفرائض أو قال كان يصلي عليها الصلوات كان يصلي التطوع إلا, إلا الفرائض مثلا نعم فعلى كل حال هذه هذه الروايات التي أوردها المؤلف ليست جميعا من حديث عبد الله بن عمر وليست جميعا في الصحيحين بل منها ما هو من حديث ابن عمر ومنها من حديث عامر بن نعم، وفي حديث عامر بن ربيعة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة لم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وعلى كل حال هنا كما ترون لم يذكر الاستقبال عند عند التكبيره تكبيره الاحرام فماذا يقال في هذا؟ ماذا يقال؟ تكبيره الاحرام إذا راد الإنسان أن يصلي الفرض هل يكبر تكبيره ال إذا صاد أن يصلي النفل هل يكبر تكبيره الاحرام مستقبلا القبله ثم بعد ذلك لا يبالي حيث توجهت به راحيلته أو أنه يحتاج أو أنه لا يحتاج إلى هذا أصلاً أما أما إجاب ذلك عليه فإنه لا يجب ولا يدل دليل اطلاقاً على الوجوب وظاهر هذه الأحاديث يدل على هذا المعنى والله تعالى أعلم وقد استحب الاستقبال بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود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 يدل على أنه يشرع للإنسان في أول صلاة التطوع أن يستقبل القبلة لكن هل يجب ذلك عليه؟ الجواب لا وهذا الوجه من الجمع ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله في الهدى بأنه يحسن إن لم يشق ذلك عليه أن يبتدئ صلاة التطوع تكبيرة... أن يبتدئ بها بتكبيرة الحام مستقبلا القبلة ولكنه لو لم يفعل فإن ذلك لا إشكالا لا إشكالا فيه فإنه يصح والله تعالى